فناداها من تحتها أَلَّا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وَأَفُوزْ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَدِيدًا فَقُولِي وَأَشْرَبِ وَقَرْفِ عَائِلَةٍ فَإِنْ تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نذقت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إن سيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وفرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ منه ولد سبحانه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين كفروا منهم مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابسط يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلالهم مبين وانذبهم يوم الحسره اذ قضي الامر وهم فيه غفله وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِيثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ